قال الماتر رحمه الله والمجاز ما تجوز عن موضوعه والمجاز ما تجوز عن موضوعه الحقيقة أن الناظم رحمه الله المات رحمه الله أدخل هذا السيقسين بعضه في بعض وكان الأولى أن يجعل الكلام عن الحقيقة على حدث ثم المجاز على حدث يعني لو ذكر بعد قوله الحقيقة وذكر التعريف لو قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية ثم انتهى وانتقل بعد ذلك إلى قوله والمجاز ما تجوز عن موضوعه ثم يقول وهو إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نعمة استعارة لاحظتم؟ لاحظتم التداخل هنا؟, هنا؟ ولذلك هذا عند الشرح من خلال المثل قد لا يشكل كثيرا لكنه عند الشرح يشكر يدخل الإنسان في تعريف اللغه تعريف الحقيقه ثم ينتقل الى تعريف المجاز ثم يأتي الى تقسيم الحقيقه ثم يأتي الى تقسيم المجاز وهذا من حيث الترتيب التاليف يعني فيه فيه خصوب إذا كان فعل ناظم من خلاف ذلك لكان لكان اولى قوله المجاز ما تجوز عن موضوعه ومعنى هذا اي ما تعدى ما تعدى به عن اللفظ الموضوع له يعني عن موضوع ما تعدى به عن موضوعه ويضربون لذلك مثال على عكس ما ذكر في الحديث يقولون مثلا تقول رايت اسدا يرمي رايت اسدا يرمي وانت تعرف ان الاسد لا يرمي ان الاسد لا يرمي لكن لكن المراد هنا بالأسد الرجل الشجاع المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع فهنا تجوز باللف عن ايش عن موضوع الذي رأب عليه حقيقة وهو الحقيقة اللغوية وهو فنقله من هذه الحقيقة إلى حق إلى معنى آخر وهو المجال هذا معنى التجوز به عن موضوعه وسيأتي أقسام المجال. لكن الشاهد هنا على قول المادل ما تجوز عن موضوعه ويمكن ان نعبر بتعبير آخر غير تعبير المادل فنجعل لتعريفه الأول في الحقيقة حينما قال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه فنجعل المجاز على العكس ونقول المجاز نعم ما لم يبقى في الاستعمال على موضوعه ما لم يبقى في الاستعمال على موضوعه وعلى تعريف الماكل الثاني وقيل ما في ما عليه من المقاطبة. نقول ان المجاز ما تحمل في غير ما تصلح عليه من المقاطبة بحثوا لماذا قلنا هذا التعريف أو لماذا قلنا هذا الكلام نقول لأن المجاز في مقابلة الحقيقة فما يقع في الحقيقة يقع يقع في المجاز. فلما ذكر التعريفين في الحقيقة نقول ان المجاز ايضا نعم له تعريفان. لكن ما رحمه الله اقتصر على واحد من باب من باب الاختصار، لأنه مد من باب الاختصار. وثانياً لأنه في مقابلة الحقيقة. وعادة ذكر المقابل نعم يكتفى بمجرد الذكر، لأنه معروف أنه في مقابلة. ما تقدم هنا ايضا في قوله في تعريف المجاز لم يذكر الماتر رحمه الله اقسام المجاز والصواب أن المجاز ينقسم الى ثلاثه اقسام كالحقيقه الى مجاز لغوي وإلى مجاز شرعي وإلى مجاز وإلى مجاز عرفي وإلى مجاز عرفي و نفس الامثله في هذا نعم هي نفس الامثله في ايش هي نفس الامثله في الحقيقه لكن ايش الاستدلال هو استدلال عكسي هذا الاستدلال استدلال عكسي نضرب مثال مثلا في اللغة المجاز اللغوي نقول ان الاسد في اللغه موضوع ايش موضوع موضوع على, على الحيوان المختلف لفظ الموضوع على الحيوان المختلف فإذا قلنا أردنا بالأسد الرجل الشجاع حينئذ يكون عندنا المجاز هو الرجل الشجاع وهذا مجاز لغوي وهذا مجاز لغاوي انتقلنا إلى الصلاة رأيتم الصلاة هنا يسمونها مجاز العرى لان الاصل في اللغه الدعاء ونحن نقول على تقسيم المجاز لما نقلنا افراات من الدعاء الى الى الاقوال والافعال بانما نقلناه من حقيقه من الحقيقه الى الى المجاز فاذا اصاب هنا مجاز في العرب نعم الدابه نقلناه من معنى كل ما يدب على الارض الى الى ذوات الاربع فنقله الى هذه الى الزواج الأربع إنما هو انما هو مجال ناخذ من هذا أن المجال يكون في اللغه ويكون يكون في الشرق ويكون في العرف هذا هذه اقسام المجال وبعضهم يقول ان العرف ينقسم الى قسمين عرف عام وعرف خاص فالعرف العام هو ما اصطلح عليه عامه الناس مثل اصطلاحهم على الدافئه مثل اصطلاحهم على مسمى الضافه وان المراد به ادوات الارض هذا اصطلح عليه عامه عامه الناس وأما العرف الخاص فهو مصطلح عليه اهل شان علىحده مصطلح عليه اهل شان على حدة. يعني المستقلين خواص الناس كما يتصطلح اهل النحو على شيء وكما يصلح اهل الاسر على شيء وكما يصلح اهل المصطلح او بقيه علوم الاله على شيء نعم مثلا عندنا الجزم الجزم في اللغة عند أهل اللغة الفضل وعند النحويين نوع من أنواع الإعراب نوع من أنواع الإعراب فهنا اختلف الجزم عند أهل اللغة واختلف عند أهل عند أهل النحو فقالوا هل هذا الصلاح عام إذا عمره انما هو صلاح خاص فقسموا العرف إلى عرفين عرف عام وعرف خاص وبعضهم جعل المسمى واحد يعني بدون يل... تأسيس يقول العرف ويكتفي ويندرج في ذلك العام والخاص. طيب المجاز ينقسم إلى قسمين: مجاز بالكلمة ومجاز عقلي. أما المجاز بالكلمة فهو ما مضى تعريفه فهو ما مضى. تعريفه وامما المجاز العقلي فقالوا ويسمى ايضا مجاز الاسناد فقالوا في تعريفه هو التجوز فيه في الاسناد خاصة لا في اللفظ المسند اليه لا في اللفظ المسند اليه ولا المسند لا في اللفظ المسند إليه ولا في المسند ويمثلون على هذا بمثال قوله انبت الربيع البقله عمت الربيع البقلة هنا الإنبات نعم والبقل هذا كله مستخدم في الحقيقة لكن الإسناد هنا إلى أن الربيع هو المنبت المجال وإلا في الحقيقة المنبت هو المنبت هو الله الحقيقة أن المنبت هو الله فهذا يسمونه مجازا مجازا عقليا أو مجازا بالإتناس ولكن الذي يهمنا هو أن اي أي الأقسام أي القسم الاول الأول وهو المجاز وهو المجاز بالكلمة وعلى هذا نقول إن المجاز بالكلمة ينقسم إلى عدة أقسام أو يتنوع، وهذا يختلف لان الماتر رحمه الله لم يقل إنه ينقسم، لكن قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة أو نقل أو استعارة. فهنا قال النات والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. فما هو المجاز في هذه الآية؟ قالوا إن الكاف هنا زائدة إن الكاف هنا زائدة. والاتيان بها هنا من باب من باب المجاز فهو من المجاز بالزيادة وهو من المجاز بالزيادة لماذا اضطروا أن يقول هو مجاز قالوا لأننا إذا قلنا ليس كمثله شيء نعم حينئذ أثبتنا اثبتنا ان لله مثلا لان الكاف تكون للتمثيل نعم ويصبح المعنى ليس مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء فيقولون أراد نبي الشبه بالمثل فيفهم منه أنا لله مثلا وهذا بعض وهذا بعض فلذلك قالوا إن الكاف هنا زائدة فيكون قوله ليس كمثلي شيء من باب من باب المجاز بالزيادة هذا مثاله وطبعا المات رحمه الله اختصر على المثال ولم يبين نعم المقصود من هذا المجاز لأن كتابه من باب الاختصار وإلا قد جاءت شخص ويقول ما هو ما, ما الشاهد من هذه الآية في مجاز الزياده ثم قال والمجاز بالنقطان مثل قوله تعالى واسال القرية وسيأتي على كل حال الإجابة فيما بعد بعد ذلك الخلاف أهل العلم فيما يتعلق بالمجاز سياتي الإجابة عن في هؤلاء في أمورهم الثلاثة أو الأربعة قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية فهنا مجاز بالنقصان يعني انقص لفظ وهو, وهو كلمة أهل أو لفظ أهل يعني واسال أهل القرية وسأل أهل القرية وسأل أهل القرية فهنا مجاز لأن القرية لا يمكن أن تسأل القرية هي مجموعة البناء والذكران والشيطان معا وهذه لا يمكن أن تسال ففهم أن المراد سؤال أهل القرية فاختيار القرية هنا من باب المجاز من باب المجاز بالنقصان قال والمجاز بالنقل كالغائص فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالنقل فيما يخرج من الإنسان اولا هنا قول المات رحمه الله والمجاز بالنقل كأنه يفهم من كلامه أن النقل قسم من اقسام المجاز وهذا غير مراد ولا شك أن كلام المات مهم هنا وكان ينبغي التوضيح لأن المجاز بالنقل يشمل جميع أنواع المجاز يشمل الزيادة ويشمل النقصان ويشمل التيار لأن الأساس معنى المجاز الاجمالي هو ايش نقل الكلمة من معناها اللغوي الى معنى الى معنى اخر فعلى مثالك هنا كالغائب فيما يخرج من الإنسان والأصل أن الغائب يطلق على ايش على كل من حجر او على كل منخفض من الأرض يقضى فيه يقضى فيه حاجه وهنا نقر من من هذا المكان المنخفض الى ما يخرج من الإنسان الى ما يخرج من الإنسان وهذا ينطبق على كل كلمة نقلت من حقيقتها إلى إلى المجاز لاحظتم إذن فالنقل هنا ليس قسما مستقلا بل يندرج تحت جميع الأنواع ولكن لا هنا كمثال على على المجاز وإلا ليس قسما مستقلا وذاك نقول قول إن المجاز إما بالزيادة وإما بالنقطان وإما بالاستعارة وأما النقل وأما النقل لا يعد قسما لأن الجميع تدخل تحت جميع الأقسام تدخل تحت مسمى النقل وفهمنا هنا معنى النقل سمي نقلا لأنه نقل من معنى اللغوي وهو المكان المنخفض إلى معنى الصلاحي وهو, وهو ما يخرج من الإنسان وسبب النقل هذا قال هو المجاورة يعني علاقة بين النقل هو المجاورة وإلا ماذا يفهم من الغائط ومن حمد الله ومن المكان المنخفض لكن لما كان مجاوره هو الذي يكون فيه اخذ هذا المسمى بمجاورته اخذ هذا المسمى بمجاورته ثم قال والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض جدارا يريد ان ينقض وهنا يقولون استعارة هذا اللفظ وهو لفظ الاراده نعم فعبر به عن الميل والاصل المراد جدارا يريد أن ينقض يعني مال يعني يميل او مال وليس المراد منه الاراده الحقيقيه لان هذا جمال الجدار جمال وكيف ننسب الاراده إلى وكيف ننسب الإرادة إلى, الى جمال فقالوا هنا فقط استعاره والا في الاصل المراد به الميل فلما تحقق فيه الميل اشتبه نعم مع إرادة الإنسان إلى قرب الوقوع قرب وقوع الشيء فشابه الإرادة من هذا الوجه فاستعاروا بلفظ الإرادة عن الميل وإلا فالجدار ليس له إرادة فالجدار ليس له إرادة هذا على قول من يقولون بالمجال هذه هي خلاصة ما ذكره الماذن رحمه الله في الاقسام